رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. ثاوس الأول بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يصدو إلى خرافات وأنساب لا حد له تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا الأمور التي إذ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلم النموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطاط للدنسين والمستبيحين لقاتل الأباء وقاتل الأمهات لقاتل الناس للزنات لمضاجع الذكور لسارق الناس للكذابين للحانثين وان كان شيء اخر يقاوم التعليم الصحيح حسب انجيل مجد الله المبارك الذي اتمنت انا عليه وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينة اذ جعلني للخدمة انا الذي كنت قبلا مجدفا ومطهضا ومفتريا ولكنني رحمته. لاني فعلت بجهل في عدم ايمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاف الذين اولهم الام لكنني لهذا رحمتك ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدي وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له القرامة والمدو إلى دهر الدهور آمين هذه الوصية أيها الابن تيمو تاوس التودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحكمة ولك ايمان وضمير صالح الذي اذ قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الايمان ايضا الذين منهم هيمنايوس والاسكندر اللذان اسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجذبا الاضحاح الثاني فاطلب اولا كل شيء ان تقام طلبات وصلوات واتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا الحق أقول في المسيح ولا أذب معلما للأمم في الإيمان والحق فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رفعين أياد صاهرة بدون غضب ولا جدال وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب او لآلئة او ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله باعمال صالحة لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لان آدم جبل اولا ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويا فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إنثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة ما تعقل الأصحاح الثالث صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسفوية فيشتهي عملا صالحا فيجب ان يكون الاسطف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا بالتعليم غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامعا بالربح القبيح بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال يدبر بيته حتما له أولاد في الخضوع بكل وقار وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله غير حديث الإيمان لألا يتسلط فيسقط في دينونة إبليس ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لألا يسقط في تعييره وفخ إبليس كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسامين غير ملعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لون كذلك يجب ان تكون النساء ذوات وقارن غير ثالبات صاحيات امينات في كل شيء ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين اولادهم وبيوتهم حسن لان الذين تشمسوا حسنا يقتنون لانفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح طراء لملائكة كرز به بين الامم اومن به في العالم رفع في المجد الاصحاح الرابع ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء اقوال كاذبة موصومه ضمائرهم مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعامه قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته واما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى لان الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء اذ لها موعد الحياة الحاضرة والعكيمة صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. لأننا لهذا نفعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس سيما المؤمنين أوص بهذا وعلم لا يستهم أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة الى ان أجئ اعقف على القراءة والوعظ والتعليم لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايد المشيخ اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا الأصحاح الخامس لا تزجر شيخا بل عذه كأب والأحداث كأخوة والعجائز كأمهات والحدثات كأخوات بكل طهار أكرم الأرامل اللواتهن بالحقيقة أرمل. ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقى رجاءها على الله وهي توابب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية فأوصي بهذا لكي كنا بلا لوم وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنقر الإيمان وهو شر من غير المؤمنين لتكتتب أرملة ان لم يكن عمرها اقل من ستين سنة امرأة رجل واحد مشهودا لها في اعمال صالحة ان تكن قد ربت الاولاد اضافت الغرباء غسلت ارجل القديسين ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح أما الأرامل الحدثات فارفضهن لأنهن متى بطرنا على المسيح يريدنا أن يتزودنا ولهن دينونة لأنهن رفضنا اليمان الأول ومع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكون بطالات يطفنا في البيوت ولسنا بطلات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات يتكلمنا بما لا يجب فاريد ان الحدثات يتزوجنا ويلدنا الاولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من, من قبل الشكم فان بعضهن قد انخرصنا وراء الشيطان ان كان لمؤمن او مؤمنة ارامل فليساعدهن ولا يسقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتهن بالحقيقة قرار اما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة ولا الذين يتعبون في الكلمة والتعليم لان الكتاب يقول لا تقم ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته لا تقبل شكاية على شيخ الا على شهدين او ثلاثة شهود الذين يخطئون وابخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحابات لا تضع يدا على احد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الاخرين احفظ نفسك طاهرا لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيرة خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء واما البعض فتتبعه كذلك ايضا الاعمال الصالحة واضحة والتي هي خلاف ذلك لا يمكن ان تفتع الاصحاح السادس جميع الذين هم عبيد تحت مير، فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لالا يفترى على اسم الله وتعليمه والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لانهم اخوة بل يخدموهم اكثر لان الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون علم وعب هذا ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيف والتعليم الذي هو حسب الط فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والاضطراء والظنون الرضية ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وسخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطبي والهلاك لان محبة المال اصل لكل الشرور الذي إذا تغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثير واما انت يا انسان الله فهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحب والصبر والوداع جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيش يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الارباد الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. امين اوصل اغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وان يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية ياتي مثاوس تحفظ الوديع معربا عن الكلام الباطل الدمي ومخالفات العلم الكاذب الإسر الذي استظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان النعمة معك آمين